كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم بالعالمين إنك حميد مجيد قال الإمام أبو عبد الله رحمه الله تعالى باب في الامل وطوله وقول الله تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور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 وهذه الخطط الصغار الأعراض فإن أخطأه هذا نهشه هذا وإن أخطأه هذا نهشه هذا وذكرنا قبل ذلك أن الإمام رحمة الله عليه إنما عقد هذا الباب بعد قوله في الباب الذي قبله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ترقى في المسلم من الغربة إلى عابر السبيل لأن عابر السبيل لا يكاد يأنس إلى شيء بخلاف الغريب فإنه قد يأنس في دار الغربة والأنس بالدنيا لا يكون إلا مع الأمل ولذلك عقد هذا الباب في معوقات السير إلى الله تبارك وتعالى واكتفى بالأمل لأن كل شر يصيب العبد في الدنيا سببه الركون إليها وهذا هو وقود الأمل ف. عقد هذا الباب في الأمل وطوله وكعادة الإمام رحمه الله أنه يهيئ لحديث الباب أدلة من القرآن أحيانا ومن السنة أحيانا ومن أقوال الصحابة والتابعين ومقصوده أن يمهد لحديث الباب حتى تكون على وعي كامل بمقصود الإمام منه والإمام البخاري رحمة الله عليه في الترجمة يحتج بهذا يحتج بالادله قرآنا وسنة وعن الصحابة اللي هي الأثار الموقوفة كما فعل في هذا الباب عندما ذكر أثر علي رضي الله عنه وسنذكره إن شاء الله فيما بعد بتمامه لأن الإمام أخذ من خطبة علي أو من كلام علي ما يناسب حديث الباب وأعرى عن الباقي حتى لا يطول ويعظم حجم الكتاب فذكر أول ما ذكر فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور قلنا قبل ذلك من صحة الترجمة أن يكون هناك علاقة بين ترجمة الإمام وبين الأدلة لا لابد منه لصحة الترجمة إذا لم يكن سمة علاقة ما بين التبويب لترجمة الإمام وما بين ما ذكره إبقى الترجمة فاسدة والإمام البخاري رحمه الله عليه كما قلت قبل ذلك أكثر من مرة يعتمد على الشفرة، ولذلك لا يستقيم لل... لا يستقيم البخاري لغبي. النهارده وأنا وطالع في بعض الصحف التي صدرت اليوم بسبب رسائل كثيرة أتتني اقرأ جريدة كذا فأرسلته واتتني الجريدة وإذا فيها صفحة كاملة. لرجل يتهجم على أحاديثة في صحيح البخاري أنا بقولك بالصراح أهو الذي يطعن على صحيح البخاري لا سيما غير المتخصصين اغبياء هي دي مشكلتهم. هل سالوا حين جهلوا بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله يعني هو لو اي بني ادم من هؤلاء راجع اي شرح واشهر الشروح كلها واعظمها على الاطلاق شرح الحافظ ابن حاجر العسقلاني اللي هو فتح الباري لو ذهب وطالع لن فكت عقدته لكن هؤلاء لا يقرؤون وعايز يعمل فرقع يعني يقول لك كل ما الخبر يبقى غريب كل ما الدنيا تولع يبقى كده حقق الخبطة الصحفي ما يعلمه أنه لن تزول قدمه يوم القيامة حتى يسأل عن كل حرف كتبه لا سيما إذا كان تعلق بدين الله تبارك وتعالى فلا تكتب بكفك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه فهؤلاء جهلة الائمه الكبار كان بينهم أخذ ورد في تراجب البخاري وفي تصرفات البخاري لدرجة أن بعض كبار العلماء أنكر على البخاري تبويبه على البخاري تبويبه في بعض ما بوب به في صحيحه كابن بك الإسماعيلي مثلا في المستخرج على صحيح البخاري أبدأ اعتراضا في بعض تبويبات البخاري والعلماء أجابوا عن اعتراض إسماعيلي وباع وغير الإسماعيلي كابن رشيد مثلا صاحب الكتاب الكبير في تراجب الإمام البخاري والحافظ نقل جل أو نقل ملخص ما ذكر في فتح الباري لو صحيح البخاري فلا غرو ان يحصل نوع ما بين علماء الكبار نوع من الأخذ والرد لخفاء مراد البخاري رحمه الله وأنا قبل ذلك قدمت معكم ما كثيرا في التراجم من حيث غموضها وظهورها فهنا التبويب البخاري مع الكلام ظاهر لكن قد يبدو ان فيه بعد ما بين تبويب البخاري وما بين الآية التي ذكرها قال باب في الأمل وطوله وقول الله تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور فين في الآية دي معنى الأمل عشان يبقى الأمل وطوله عشان يبقى الكلام مستقيم الايه دي قبلها آية كل نفس ذائقه الموت وانما توفون اجوركم يوم القيامه فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز ايه الاشكال هنا احنا ذكرنا المره اللي فاتت زحزحه يعني ايه وأن الفعل الرباعي المكون من حرفين يفيد للطراب زي زلزلة كبكبة زحزحة لبلبة أي حرف أي فعل الرباعي مكون من حرفين يتكرر الحرفان في مقطعي الفعل ده يدل على إيه؟ على الاضطراب زحزح يعني بالعفي واقف على الشفير لو سنتيمتر واحد يقع في النار ولما أنه خرج من النار هذا هو الفوز العظيم قال الله عز وجل إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما وحديث ابن مسعود وحديث أبي هريرة اللي فيه أن آخر رجل وده حديث ابن مسعود أن آخر رجل يخرج من النار ويدخل الجنة رجل يدعو الله تبارك وتعالى ويقول يا رب لقد أحرقني زكاؤها وقشبني ريحها فأخرجني منها فيقول الله عز وجل له لعل إن أخرجتك منها تسألني غيرها يقول لا وعزتك لا أسألك غيرها فاخرجه من النار فلما خرج منها التفت اليها وقال تبارك الذي نجاني منك لقد اعطاني الله شيئا ما اعطاه احدا من العالمين ذا اخر انسان يخرج من الجان من النار ثم تغلق النار أبوابها ويذبح الموت بين الجنة والنار مع خروج هذا الرجل ولا يبقى في النار إلا أهلها الذين هم أهلها يذبح الموت كما في حديث أبي هريرة ويقال يا أهل الجنة خلود لا موت بعد اليوم ويا اهل النار خلود لا موت بعد اليوم هذا الرجل المخرج قال تبارك الذي نجاني منك لقد اعطاني الله شيئا ما اعطاه احدا من العالمين ناس تماما او لا يعرف انه سبقه ملايين الى الجنه وتتمت الخبر ان هذا الرجل لما برد جلده واستراح قربت اليه شجره والشجره دي تحتها ماء اول ما سمع صوت الميه حصل له حاجه في دماغه على طول بدون ما نسي تماما العهد الذي عاهد الله عز وجل عليه وقال رب أدنني من هذه الشجرة فلاستظل بظلها وأشرب من مائها فقال الله عز وجل له ما اغدرك يا ابن آدم اولم تعاهدني على ألا تسألني عن شيء بعد ذلك وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه من أجل أمنيات أهل النار أن يشرب الماء ذا خرج من النار ورأى ظل شجرة بخلاف الظل الذي هو من يحموم هذا ليس بظل إنما هو نار تحرق دا وجد ظل شجرة وسمع صوت الماء أو رأاه فقال هذا فقال الله عز وجل ما أغدرك يا ابن آدم ولم تعاهدني على أن تسألني عن شيء بعد ذلك وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه فقال الله عز وجل له لعلي إن أذنيتك من هذه الشجرة تسألني غيرها قال لا وعزتك ما أسألك غيرها فأدناه استظل بالظل شرب من الماء رفعت له شجرة هي أحسن من الأولى فلما رآها قال رب ادنيني من هذه الشجره فلاستظل بظلها واشرب من مائها فقال الله عز وجل له ما اغدرك يا ابن ادم اولم تعاهدني على الا تسالني عن شيء بعد ذلك وربه يعذره لانه يرى ما لا صبر له عليه فقال لعلي ان ادنيتك منها تسالني غيرها قال لا وعزتك ما أسألك غيرها فيقربه من هذه الشجرة ثم تفتح له أبواب الجنة فيرى المؤمنين في الجنة يتنعمون فيسكت ما شاء الله له أن يسكت ما عايز يقول رب أدخلني الجنة بس هو يعني نكص في عهده أكثر من مرة وبعدين سكت سكت سكت وغلبه ما وجد مش قادر مش قادر يسكت قال ربي أدخلني الجنة فقال الله عز وجل ما اغدرك يا ابن آدم أولم تعاهدني على الا تسالني عن شيء بعد ذلك أدخل الجنة ولك مثل الدنيا في بعض الروايات دخل الجنة لها زحمة شايف, شايف أنها زحمة يعني فقال ربي وجدتها ملئة مليانة مليش مكان يعني نرجع نعود إلى حديث ابن مسعود قال أدخل الجنة ولك مثل الدنيا فقال له العبد يقول لله عز وجل أتستهزئ بي وأنت رب العالمين هنا تبسم ابن مسعود وقال لأصحابه ألا تسألوني لما ضحكت فقالوا له مما ضحك قال من ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اقتص علينا هذا الحديث فجاء إلى هذا الموضع فضحك فقال لأصحابه ألا تسألوني مما ضحكت قالوا مما تضحك يا رسول الله قال من ضحك رب العزة تبارك وتعالى لما قال له هذا العبد أتستهزئ بي وأنت رب العالمين مش مصدق الراجل ده ممكن يكون في الدنيا ما اقدرش يحصل شقه خمسين متر ستين متر يقال له وده اخر واحد اخر واحد خارج من النار داخل الجنه يعني مفيش حد هيدخل الجنه بعديه له مثل الدنيا فمش مصدق ودان فيقول اتستهزئ بي وانت رب العالمين فيقول الله عز وجل أما إني لا أستهزئ بك ولكني على ما أشاء قادر أدخل الجنة ولك عشر أمثالها عشر أمثال الدنيا فالخروج من النار هو ده الغنيمة الباردة دخول الجنة هذا شيء مختلف فده ثمن سحزح عن النار ما تدخلهاش لا يمسك لهيبها هو ده الغن ولذلك قال الله جد فقد فاز ايه ده اللي بيخلي خلى البني آدم ده يقف على شفير النار متاع الغرور والمتاع لا يكون عاده الا بالامل هو ده الرابط الغرور اللي هو الشيطان ده مثل مثل يضرب فشبه الدنيا بالمتاع البضاعة وشبه البائع بإبليس المدلس وشبه المشتري وجعل المشتري هو الإنسان فعندنا ثلاث أطراف عندنا البضاعة اللي هي المتاع ومتاع فيه معنى المتعه والاستمتاع البائع ابليس المشتري الانسان فهذا البائع اللي هو الغرور اللي هو الغرور ده دلس على المشتري زين له البضاعه والتزيين معناه اظهار الشيء على غير حقيقته شوف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرجت المرأة استشرفها الشيطان استشرفها الشيطان وجعلها من حبائله. يبقى الإنسان الذي ينظر إليها ينظر إلى غير حقيقتها فلا يكون متاع ولا استمتاع إلا بأمل لأن فاقد الأمل لا يستمتع بشيء يائس فأي متعة مع يائس فهو ده ملحظ الإمام البخاري رحمه الله في آخر الآية وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور والأمل أعظم مصايد إبليس الأمل كل مشكلة تأتي للعبد في الدنيا تكون فرعا على الأمل وذلك ابليس عليه لعنة الله قال لله عز وجل ولا أضلنهم ولا أمنينهم حيضل بايه يعني ذكر الإضلال قبل ذكر الأماني لأنه هو ده أصل الضلال حيضلهم بايه بالأماني الأماني يرخيل الحب فلا يتوب يسوف والتسويف أصله مبني على الأمل وسوف ليه س سا وسوف سأتوب سوف أتوب غدا سأفعل سوف أفعل وهذا التسويف فلا يزال العبد يسوف شباب بيعصي الله تبارك وتعالى تعزي شباب ويقول ان شاء الله حتوب لما أكبر كده أو, أو بيعمل معصيه من المعاصي يقول خلاص حتوب منها بكرة أو بعد يدركه الموت فيموت قبل أن يتوب كم من حسرات في بطون المقابر كم من رجال ماتوا أو كم من نساء ماتوا أراد الواحد منهم أن يقول كلمة اخيره فلم يمهل فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ده كله سبب الأم. الرجل الفاضل حتى الرجل الفاضل إذا سوف فاته ما يحب وأنا أذكر بهذه المناسبة حديث كعب بن مالك وهو في الصحيحين كانت مشكلة كعب هي التسويف وقد قص كعب قصته وهي طويلة الصحيحين اجتزئ منها بمحل الشاهد وهو أحد الثلاثة الذين عناهم الله تبارك وتعالى في قوله في سورة التوبة وعلى الثلاثة الذين خلفوا دا كان واحد من الثلاثة كان كعب بن مالك هلال بن اميه الواقفي ومرارة ابن الربيع كان كعب أشب الثلاثة هلال ابن أمية مرارة ابن الربيع كان سنهم مرتفع إنما كعب كان شبابا والقصة دي حصلت في غزوة تبوك وتبوك بعيدة عن المدينة في الشمال وكان النبي صلى الله عليه وسلم من عادته أنه إذا أراد غزوة ورى بغيرها يعني لا يظهر مراده من المكان ما يقولش احنا سنغزو بني فلان او سنتجه الى المكان الفلان. لا لم يكن هذا من عادته الا في هذه الغزوه <تصفيق> قال اننا واتجهون الى تبوك ليستقبل استقبل مفازا وسفرا طويلا وكانت الغزوة دي والناس على وشك قطف الثمار اللي زارع زارع خلاص هيحصل وعادت الناس قبل الحصاد بيبقى جيوبهم فاضية من المال الناس كلها بالذات اللي بيزرعوا الكلام ده ما يملاش جيبوا بالفلوس إلا بعد ما المحصول محصول وحصد المحصول في خلال أسابيع فما عندهم شمال ولذلك سمي هذا الجيش بجيش العسرة نسبة إلى الإعسار وهو قلة المال الناس كان عددهم كبير حوالي عشر تلاف كعب يقول لا يجمعهم ديوان حافظ وقل رجل أراد أن يتخلف سيظن أن أمره سيخفى إلا أن ينزل فيه وح يعني اذا واحد غاب ما, ما يعرفش غاب ولا لا من كتر العدم كعب رضي الله عنه في هذه الغزوه كان موسرا يقول ما جمعت قط بين راحلتين الا في هذه الغزوه <تصفيق> والراحله بتاعته قوية سريعة فدبر في نفسه انه استنى يحصد الثمار والراحله قوية هيحصل الجيش ده بقى لإيه؟ ده الأمل يأمل بعد ما يخطف الثمار انه يحصل الجيش واعتمد على سبب واضح وهو إيه؟ قوه الراحله هيطلع لها الحبل وديجري راح اليوم الاولاني طبعا النبي عليه الصلاه والسلام مش بالجيش راح اليوم الاولاني لا الثمار عايزالها كمان يوم قال بكر هي كده عايزالها يوم نحصد بكر راح تاني يوم بيمسك الثمار كده وبتاع قال لا عايزة بكره ثالث يوم راح لا عايزة بكره برضو يعني كل ما يروح يلاقي بكره منتظر عد ثلاث ايام النبي عليه الصلاه والسلام ماشي مع الجيش بقاله ثلاث ايام قال فهممت ان ارتحل فادركهم ويا ليتني فعل ايه اللي حصل بقى الشيطان قال له ثلاث ايام ده اللي وصله انت هتعرف حتى لو قريت ما الشيطان بيورط البني ادم يقول له لا انت قادر على ان تصل اول ما يبتدي يتحرك يقول له تروح فيه وده بيحصل بقى مع ناس يكون مثلا ايه اللي يستنوا الاقامه مش اقول ما يسمع الاذان ينزل المسجد يصلي ركعتين كده و... وينتظر الصلاه لا دول بتوع الحروك بقى مذهبهم مذهب الحروك على اخر ايه على اخر لحظه ولا يتوضا ولا ده الادى جدا مشغول في اي حاجه خايبه لحد ما الاقامه اقيمت لسه بقى هيدخل ويتوضا والكلام ده وهو بتوضع الحوض يقول له ايه زمانه خلص وصل اقعد اقعد فيعدي يصلي في البيت اه هي مشكله يحصل نوع من التسويف أول ما تدي الترس خطوة إيجابية يقفله يمنيه ويمديه الحبل الاماني لحد ما يقع ولذلك قال ولا أضلنهم ولا أمنينهم. فهي دي الشراكه اللي الشيطان كما قلنا بينصبها فكعب رضي الله عنه مع مال كعب من القدم الراسخة في الإسلام. اللي كعب بن مالك ده كان ملكا قبل أن يسلم. كان رجلا من علية القوم لذلك أول ما صب بقى وما طلعش ورا الجيش والكلام ده، وعرف إن هو مش هيدا يحصلهم، أعد في الإيه؟ أعد في المدينة. اللي كان بقى انه ما كان يمشي في الطريق ما كان في المدينه متخلفا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الا النساء والولدان الصغار او رجلا مغموصا عليه في النفاق زعلان ان يكون اي واحد اسوه يبقى انا قاعد أنا ليه اسواتي امراه او ولد صغير ممن عذر الله سبحانه وتعالى او منافق مغموص عليه في النفاق يعني مكتوب على وشه كده منافق على قرطه كده منافق فزعلان انه يبقى اي واحد من دول ان يكون اسوه له لما الرسول عليه الصلاه والسلام أظل راجعا من تبوك وجاء المنافقون بقى يعتذرون فقبل منهم ووكل سرائرهم الى الله عز وجل أي منافق يقول له اصلي بيتي اصلي كذا اصلي كت الدنيا حر اصلي كان عندي ضربه شمس أصلي مش عال أي عزر من الاعذار الخيبة دي الرسول عليه الصلاة والسلام يقبل منهم علانية علانيتهم ويكل سرائرهم إلى الله إلا كعب لما جاء كعب ابن مالك قال فدخلت عليه فلما راني تبسم تبسم المغضب وقال لي ما خلفت قلت يا رسول الله والله لو كنت عند أحد من أهل الدنيا لخرجت من سخطه بحزر لقد أوتيت جدلا أنا رجل مجادل رقم واحد أطلع من هذا الشرم العجيب بس يا معمين لو كنت عند أي احد من أهل الدنيا كنت فلت لكن إن حدثتك حديث كذب ترضى به عني يوشك الله تعالى أن يسخطك علي وإن حدثتك حديث صدق تجد به علي تزعل مني يعني إني لأرجو فيه عقب الله والله ما كان لي من عذر وما جمعت قط بين الراحلتين إلا في هذه الغزوه النبي عليه الصلاة والسلام قال أما هذا فقد صدى فهذا يدلنا على أنه كان يعرف أن ال الذين سبقوا كانوا من الكاذبين المهم القصة طويلة الشاهد اللي أنا عايز أقوله لثبات قدم كعب في الإسلام إن لما الرسول عليه الصلاه والسلام نهى المسلمين جميعا أن يكلموا هؤلاء الثلاثة هلال بن أمية ربط نفسه في السرير حبس نفسه وطبعا النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم ما فيش حد يقرب من مراته فجاءت مرأته هلال قالت يا رسول الله إن هلالا شيخ ضائع فهل تأذن لي أن أخدمه والله ما به من حركة إلى شيء فأذن لها أن تخدمه ومرار ابن الربيع شرح قاعدين في بيوتهم لازموا البيوت يبكون إنما كعب لا كعب شباب يمشي في الطرقات أول ما يجي على جماعه السلام عليكم ولا واحد يرد على السلام ويتفرقوا ويسيبوه ما في امر مش الصحابه كلام النبي عليه الصلاه والسلام عندهم لا يجاوزونه مطلقا قال ما تكلموش يعني ما تكلموش هم سادوا وعزوا ليه بالطاعه انما سادوا وعزوا بالطاعه والاتباع وانت بتخالف ليه يعني لما الرسول عليه الصلاه والسلام يقولك قف ايه اللي خليك تمشي حرق قدميك ايه اللي خليك تثبت قدمك لو انت فعلا متبع وفعلا الدين في قلبك له يعني وزن في هذه الاثناء مالك غسان باعت لكعب رساله وهو في عز المحنه والكل هجروه بعت رسالة يقول له ايه إن انا إن بلغنا ان صاحبك قد جفاك فالحق بنا نواسك ما جعلك الله بارض هوان هو انت دواتي قبل ما تسلم كنت ملكا وكنت مطاعا دلوقتي بعد ما أستطلق بقيت واحد من ضمن الناس وبعدين جفاك صاحبك وقالاك وتجنبك أصحابه ما جعل لك الله بأرض هوان تعالى سب لهم الجمل بما حمل وتعالى احنا نرجع لك ملكك تاني ونخليك راجل بقى إيلك وزنك والكلام الإنسان في المحن ممكن إيمانه بينزل كثير إيمانه بينزل ومع نزلة الإيمان دي ممكن إنسان يتصرف أي تصرف غبي يندم عليه بقية حياته لأنه هو العاصم للعبد من المخالفة الإيمان فإذا قل الإيمان خالص العبد ممكن يرتكب الحماقات كلها مع قلة الإيمان فده في محنة جسيمة ده لدرجة إن هو بيقول إن بعد ما المسلمين تفرقوا عنه ما فيش حد بيرد عليه السلام ولا حد بيكلمه و... وفي نفس الوقت لما جار رجل النبطي الفلاح ده بالرسالة بتاع ملك غسان يسأل أين كعب ابن مالك مفيش واحد راح وقال له يا كعب فلان عايزك انما قال فطفقوا يشيرون إلي مفيش كلام لما تقلت عليه المحنه جدا مفيش غير بقى ابن عم أبو قتاده وأحب الناس إلي قال لك هو ده بقى إلا أنا هروح له هيوسيني شوية من المحنه لا فيها دي فين ابو قتاده فين ابو قتاده مش ابو قتاده عارف ان هو جوه البستان بتاعه بس ما فيش باب مفتوح قال فتسورت الجدار تسلق الجدار وركبه لا ايه ابو قتاده جوه البستان قال فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام قال فقلت له يا ابا قتاده الا تعلموا أني أحب الله ورسوله فقال أبو قتادة الله أعلم قال كعب ففاضت عيناي ونزل غسل المحنه دي كما قلت جاءه ملك غسان اول ما كعب خد الرساله قراها قال وهذا ايضا من البلاء ورعل الفرن ما فيش حد ابدا يطمع أن ينجو من مكر الشيطان إلا إذا كان يقظاً. أو ده كعب بن مالك الرجل الفاضل أهو؟ شوف التسويف عمل إمعة حتى لا تصور أحد إن الأمل مع العصا فقط لا حتى مع الأفاضل. يحاول الشيطان أن ينصب شباكه ليصطاد هؤلاء في حديث رواه الإمام النسائي والترمذي وأحمد وصححه الحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه واسناده حسن من حديث محمد <تصفيق> ابن عمر ابن علقمة الليثي عن أبي سلمة عن أبي هريرة حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال موضع سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها ثم قرأ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز طبعا موضع صوت أحدكم احنا شرحناه في حديث كعب في حديث سالم بن سعد الساعدي في قبل باب قبل ايكم في الدنيا كأنك غريب او عابر سبيل الرابط ما بينهم ما بين موضع صوت أحدكم والآية فمنزع زيحة ويدخل الجنة فقد فاز ان لو لك موضع الصوت في الجنة هتوقف على رجل واحد هو موضع الصوت إيه الصوت على الصيزة دي كده قلها متر ولا حاجة حطها كده شغلت إيه يعني يريد أن يقول لو لك موضع صوت في الجنة أفضل وهنا فمن زحزح عن النار إشارة إلى أن أعماله لم تحمله إلى الجنة عشان اللي يزحزح ده بالعافية زي ما قلنا واقف قاعد على شفيرها لو, لو كده يقع فأكيد دول مش خلاصة الرجال يعني أكيد دول الجماعة المتأخرين في العمل متأخرين المتخلفين في العمل بخلاف الذين أسبقون إلى الجنة حتى قبل أن يدخلها آخرون بخمسمائة عام الناس بتحاسب ودول دخلوا الجنة وقبل يعني هؤلاء بخمسمائة عام فده هو الرابط ما بين الحديث وما بين الآية وقرأوا إن شئتم أو قال وقرأ فمنزح زح عن النار ويدخل الجنة فقد فاز. هناك حديث راه الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يرويه عبد الرحمن هو في مسلم يرويه عبد الرحمن ابن عبد رب الكعبة قال دخلت المسجد فإذا عبد الله بن عمر بن عاص والناس حوله مجتمعون فحدث فقال عبد الله كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فمن من يصلح خباءه ومن من ينتظل ينتظل من النضال بي بي بي يلعب بالسهام يعني ومنا من في جشره الجشر اللي هي الدواب التي ترعى وتبيت في مكانها يعني عايز يقول ان احنا كل واحد كان في شغل اللي بيصلح خباء والخص والخيمة اللي قاعد فيها وبتاه واللي عمال يدرس بالسهم واللي عمال يرعى الابل والدواب والكلام ده ثقيل الصلاه جامعة وكان ده هو النداء اللي الصحابة كلهم بيه يتلموا علشان يكونوا في المسجد أو يكونوا في المكان اللي الرسول عليه الصلاة والسلام عايزهم يكونوا فيه فحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه فقال إنه لم يكن نبي قبل إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وأن يحذرهم من شر ما يعلمه لهم قال وإن أمتكم هذه جعلت عافيتها في أولها اللي هو زمان الرسول القرون الثلاثة الأول التي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وهذا الحديث يروى بلفظ خير القرون قرني ويمكن ده اللفظ الأشهر اللي دايما الناس بتقوله وهذا اللفظ لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام اسناده ضعيف جدا رواه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد بسند كما قلت ضعيف بسند ضعيف جدا إنما اللفظ الصحيح لمن أراد أن يروي الحديث خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وشك بعض الرواة في القرن الرابع هل يلتحق القرون الثلاثة والأملا والصحيح إن القرون إن السناء كان على على على القرون الثلاثة الأولى هو ده القرون دي التي جعلت عافيتها عافية هذه الأمة في أولها برغم ما وقع فيه من بلاء وسيصيب آخرها بلاء وفتن يرقق بعضها بعضا يعني. تيجي مصيبة الناس تتصور ان دي اعظم ما يتصور من المصائب تيجي مصيبة بعدها اشد منها فيقول لك دل فاتت اهون يرقق بعضها بعضا يعني كل ما تيجي مصيبة افدح يقول لك دل فاتتك احسن المؤمن يقول هذه مهلكتي اول ما يرى المصائب يقول دي اللي تقضي علينا فاذا نجا منها وجاءت فتنه بعدها اعظم يقول هذه مهلكتي فكل ما تاتي محنه من هذه المحنة كل هذه مهلكتي يقول الرسول عليه الصلاه والسلام فمن احب ان يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتاته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الاخر يعني اللي يزهزع عن النار ويدخل الجنه ده يموت على ايمانه بالله واليوم الاخر وفي لفظ لحديث عبد الله بن عامر بن عاص دهوت قال فمن فلتاته منيته وهو يشهد لا اله الا الله وان محمد رسول الله اللي هي الكلمه المباركه التي من أجلها قامت السماوات والأرض والتي من أجلها أنزل الله الكتب وأرسل الرسل ونصب سوق الجنة والنار فمنهم شقي وسعيد وجردت أسنة الجهاد وشربت الأرض من دماء العباد كل هذا لإقامة هذه الكلمة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة الكلمة دي كما هو واضح سقيلة جدا حتى أن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وفخذه على فخذي فنازلت عليه آية فكادت فخذه أن ترد فخذي يعني فخذ زيد مسابت حتى من تؤ فخذ النبي عليه الصلاة والسلام عليه لما نزل عليه الوحي إن سنلقي عليك قولا ثقيلا وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اوحي إليه وهو راكب الناقة تبرك الناقة في الأرض ما تعرفش تمشي إذا اوحي إليه وهو راكب الناقة فهي لا إله إلا الله مش حاجة خفيفة لا دي كلها تكاليف كلها مشاكل لا بد فيها من السبات فهل يتصور في رجل يلعب طيلة حياته مشغول بالمال مشغول بالنساء مشغول بالتجارة مشغول بأي حاجة طول عمر مشغول ويترك المليارات والملايين والألوف المؤلفة لمن لا يترحم عليه هل يتصور في رجل كهذا لم يمارس الإيمان ولم يستمتع حتى بالايمان في الدنيا انه هو بيموت يجعل كلمه دي التي كان النبي عليه الصلاه والسلام يعرق جدا في اليوم الشاتي إذا اوحي اليه تبقى بسيطه كده وخفيفه عليه حتى لو لقنوه اياها وللقوا لا اله الا الله ممكن يقول لا اله الا الله لا يقول لا اله الا الله الا من عمل بها في الدنيا تخف عليه تخف عليه حقق العبوديه لله ولا يضرك اين تموت شوف ترتيب الايتين دول في سوره العنكبوت يا عبادي الذين امنوا ان ارضي واسعه فاياي فاعبدون كل نفس ذائقه الموت ثم الينا ترجعون طب ليه بقى ذكر الموت بعد طلب العبادة في ناس لا يحققون العبودية لأنه عايش في مكان ما ولا يريد أن يتحول من هذا المكان والمكان ده كله فتن وشر وباستطاعته أن ينتقل إلى مكان آخر فلم يحقق العبودية بسبب أنه جالس وسط ناس لا يتقون الله إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها انت كنت مستضعف في الأرض مش عارف تعبد ربنا طبعا أرض الله واسعة كما قال الشنفرة وفي الأرض من آل للكريم عن الأذى وفيها لمن خاف القلاء متحول انت مش عارف تعيش في المكان ده اطلب مكانا آخر إنما خلقت على رسم العبودية لتعبد الله مش تسكن في الحي الفلان والحي العلاني لا مش عارف تحقق العبودية حتى السكن لو أنت قاعد في سكن ما فخم واسع وشايف ان السكن ده لا يعينك على العبادة بيع وشوف سكن ثاني المهم تحقق العبودية قاعد في مكان كل شر وناس بعيدة تماما عن ربنا سبحانه وتعالى والمجاورة لها تأثير كبير يعني أنا أسألك سؤال أقول لك مثلا ما اخص خصائص النار أتقول للإحراق طب الماء اخص خصائصه التبريد يبقى دي ضد دي هات حلة إملاها مية حطها جنب النار مش فوق النار جنب النار حيبقى من خصائص الماء الاحراق مع ان اصل خصيصه الماء انه يبرق علشان تحط جنب النار مهدين المجاوره هي المجاوره هي جنب النار الماء بتغلي يبقى من خصائص الاحراق فدول الذين فرطوا سالهم تسألهم الملائكه فيما كنتم قضيتوا حياتكم ازاي يعني قالوا كنا مستضعفين في الأرض انا راجل غني ورأس المال جبان زي ما بيقول فالغني ده حريص على رأس المال عنده مخالفات مش عارف يشير أريب دايما من الناس اللي لهم ظهر اللي يرتكبون المخالفات يرتكب معهم يدعونه مثلا لأي فرح في فندق خمس ست نجوم الخمر تدار والبتاع والكلام ده، اللي الجرايد كل يوم مليانة بيه في بعض الجرايد متخصصة تجيب لك صفحة صفحتين أفراح، في الفندق الفلان والعلامي النساء عرايا والرجاله نشربوا اللي مش عارف الخمر، وقعدين كله سداح مداح في بعض كده، ورجل غني وظهر الظهر بتعبوا لي تعال، يقولك ما ضرش أتخلف، ما ضرش أتخلف هيتعبني في الجمر. هيتعبني في نشعر في الايه هيتعبني في الضرائب كده لكن هو مسلك اموره والكلام ده فبيحضر كل القصة دي ايه اللي خلاك تمشي تهمبك كده في الدنيا قال لك كنت مستضعف ضعيف عايز ظهر والظهر ده كل شيء يقول تعالى هنا تعالى هنا تعالى هنا ومشاهدي يقول له لا فيما كنت قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجر فيها، فهنا الآية هو يا عبادي الذين آمنوا، إن أرضي واسعة، ما فيش حد للعذر، أرضي واسعة، فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت، أي لا يضرك أين تموت، ما تقولش انا عايز اموت في بيتي وبين أولادي والكلام ده لا لا يضرك أين تموت إذا كنت عابدا لله تبارك وتعالى نشوف الآية اللي هي في سورة النساء ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعى ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله الايه دي لها سبب نزول فيه رجل كبير في السن كان في مكة وقد وضع الله عز وجل الهجرة عن امثاله الشيوخ الكبار النساء الولدان الذين لا يستطيعون حيله ولا يهتدون سبيل دول عذرهم الله عز وجل وأوجب الهجرة من مكة إلى المدينة على القادر الرجل ده معذور اهو لم يطق أن يعيش في جو مكة البارد وأراد أن يلحق بالكتيبة المسلمة أو بالجماعه المسلمة ليشعر بدفء الإيمان مش متصور انه قاعد في مكة في وسط الكفرة والرسول عليه الصلاة والسلام بيصلي بالمسلمين وهم وراه في الصف يستمتعون بالصلاة خلفه وبصحبته جو الإيمان الدافئ ده فمطأ شوعد فقرر أن يهاجر طبعا اللي سافر للحج أو العمرة أو لزيارة المسجدين الشريفين عارف ان المسافة ما بين مكة والمدينة حوالي 450 كيلو. 150 كيلو الرجل ده يمشاه على رجل خرج الرجل كبير في السن والذي يعني يركب مركب الإيمان حيث يوصل المدينة وهو ماشي في طريق أدركته المنية حيموت قبل أن يصل إلى المدينة فلما علم انه سيموت ضرب كفا بكف مش زعلا مش كف بكف يا ريتني ما خرجت لا ضرب كفا بكف قال اللهم هذه بيعتي لك اللهم هذه بيعتي لنبيك ومات الرجل فنزلت الايه ومن يهاجر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 إذا وقع الجزاء من كريم فلا تحدث عن البحر الخضم فما بالك بملك الملوك ومالك الدنيا والآخرة ومالك السماوات والأرض يقول جزاؤه علي أنا أنا الذي اجزيه وأنا الذي أوفيه هذا جاء ذكر الموت بعد الأمر بالعبادة أي لا يضرك أين تموت ولا متى تموت إذا حققت العبودية كلمة هذه كلمة المباركة هي كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله هذه الكلمه التي النبي عليه الصلاة والسلام يقول فمن زحزح فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتاته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الاخر او في اللفظ الاخر وهو يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وهذه الكلمه هي الامانه التي وردت في قول الله تبارك وتعالى انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا فهذه كلمة المباركة من أراد أن يز... من أحب أن يزحزها عن النار عن النار ويدخل الجنة فعلي أن تمسك بهذه الكلمة في حياته وذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيئا آخر يعينه على ذلك فقال عليه الصلاة والسلام وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه يعني من الناس يعني لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ده ليصل إلى هذه الدرجة تهون عليه كثير من متاعب الدنيا ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام عقب بها كأنه يعني ذكر شيئا يستعين المرء به على تحقيق هذه الكلمة في حياته. داء العلاقة بين آخر ما بين تبويب البخاري وما بين آخر الآية. ولسه عندنا برضو الايه الآية الأخرى اللي هي في اوائل سورة الحجر. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون فلنا معها رقفة أخرى ان شاء الله تبارك وتعالى وبهذا القدر كفاية الحمد لله رب العالمين وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ما قلته لكم وما سمعتموه مني زادا إلى حسن المصير إليه أتادا إلى يمن القدوم عليه إنه بكل جميل كفيل